وأجاز الإسلام من الأنشطة الترويحية ما يتفق مع قيمه وأخلاقه وآدابه ولم يجعل الهدف من ممارسة النشاط الترويحي شغل أوقات الفراغ بل جعل الهدف استثمار أوقات الفراغ ليجدد النشاط وليعين على الحياة ليس معنى إباحة الترويح أن تصبح الحياة كلها هزلا.